بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ايه سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر worden. Qua dit 124. قوم يدعو الداعي إلى شيء نكر 125. قش كذبت قبلهم قوم نوح فكله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وفجرنا الأرض عيونا فانتق الماء على أمر قد قدر وحملناه على أجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا ذا كيف كان عذابي ونذر ولقد أستو من قر كيف كان عذابي ونور؟ لفضيله الدكتور أع... لفضيله <تصفيق> الدكتور وَاذِكْرِ أن الماء عَلَيْكَ بينهم كل شرب محتضر قد يستغل القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط كذلك نجذي من شكر ولقد أن وقد رادوه عن ضيفه فطمشنا أيناهم فذوكوا عذادي ونور ولقد صبحه we gaan naar de toekomst van de We de وان قم لفضيله خير ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتد